لا أعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتكم من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم